بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض جلزالها لأخرجت الأرض أفطالها فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث Kesmeştelerin ve alemlerin. Fakat yaralılar dört gün hayır